والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن أعتقى المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو ثلث في يده لم يبطل خيار البائع لأنه لم يوجد منه رضا لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه وعنه أن خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي لانها خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اعتق المشتري الجاريه او استولدها اي اتخذها فراشا فحملت منه او اتلف المبيع يعني المشتري في مدة الخيار اتلف المبيع الذي اشتراه او تالف في يده لم يبطل خيار البائع المشتري بطل خياره بهذه الاشياء لأنه تصرف تصرفا يدل على رغبته في الشراء فبطل خياره أما بالنسبة للبائع فلا يبطل خياره بل هو على خياره كيف يتخلص أو كيف يأخذ حقه إذا قلنا على خياره و الجاريه عتقت او الجاريه اصبحت ام ولد لمن اشتراها او المبيع تلف كيف يسترجع حقه يقول ان كان المبيع مثليا رد عليه مثله وإن لم يكن مثلي رد عليه قيمته وقت تلفه أو وقت عتقه فمثلا اشترى زيد من عمر جارية بعشره الاف ريال وشرط كل واحد منهما لصاح... لنفسه الخيار لمده شهر الجاريه بعشره الاف ولكل واحد منهم الخيار لمدة شهر المشتري اعتق الجارية خلال هذا الشهر هذا واحد المشتري وطئ الجارية فحملت منه فتبين انها حامل خلال هذا الشهر المشتري تسبب لموت الجاريه ماتت البائع لا يزال على خياره لمده الشهر افرض انه رد البيع عدل عن البيع الجارية عتقت او حملت او ماتت على ماذا يحصل يحصل على قيمتها يوم عتقها او حملها او موتها أليس قيمتها موجودة يأخذ القيمة ويستريح لا لأنه ما عدل عن البيع إلا وقد استقل القيمة لأنه باع الجارية هذه بعشرة آلاف خلال هذا الشهر تبين له انه مغلوب بالجارية وانها تساوي خمسة عشر المشتري اعتقها ما باعها ولا استفاد شيء الا الاجر من الله البائع يطالب بالجاريه الجاريه اعتقت يطالب بماذا؟ بالعشرة الألاف أو بخمسة عشر ألف التي تساوي يوم عتقها هذا فائدة قولنا لم ينفسخ خياره لأنه قد يقول قائل انفسخ خياره أو لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد؟ باع الجارية بعشرة ألاف يأخذ العشرة وخلاص والجارية عتقت أو ماتت أو حملت لن تعود اليه انفسخ خياره ياخذ العشره إذا, انفسخ خياره اذا لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد نقول يستفيد يستفيد يطالب بمثلها ان كانت مثليه ما هم مثليه الجاريه ما هم مثليه لانها تتفاوت الجواري يطالب بقيمتها يوم حرمه منها المشتري يوم اعتقها تساوي خمسة عشر ألف وهو يوم باعها بعشرة آلاف يطالب بماذا إذا قلنا انفسخ خياره ما الهل العشرة إذا قلنا لم ينفسخ خياره يطالب بالقيمة اللي هي تسوى، ويطالب بها خمسة عشر ألف. يقول لم يبطل خيار البائع لأنه على خياره، لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع. المبيع إذا كان مثلي مثل أطعمة. او ملبوسات او نحوها يطالب بمثلها او اشياء لها مثيل مساوي واذا لم يكن لها مثلي فيطالب بقيمتها يوم اتلفها المشتري او يوم اعتقها او يوم استولدها وعنه أن خياره يبطل رواية عن الإمام أحمد أن الخيار يبطل وماذا يكون له إذا بطل الخيار له القيمة له القيمة التي اتفق عليها اصلا وعنه أنه يبطل خياره بذلك اختارها الخراقي الخرقي رحمه الله قال اذا تلف او حيل بين البايع وبين المبيع فان له فان له الخيمة التي باعها فيها اختارها الخرقي لانه خيار فسخ هذا خيار ليس خيار شيء لا يدرى عنه إنما هذا خيار فسخ وخيار الفسخ لا يعوض عنه فيبطل يقول بتلف في المبيع لأنه لأن المبيع تلف أو حيل بينه وبينه بعثق أو حمل فله حينئذ القيمة التي باعها كخيار الرد بالعيب كخيار الرد بالعيب خيار الرد بالعيب اذا مثلا الرجل اشترى دابة او سيارة سيارة بعشرة الاف مثلا ثم تبين للمشتري أن فيها عيب فهو بالخيار إن شاء أخذها بقيمتها إن كان العيب سهل وإن شاء ردها وأخذ القيمة كاملة افرض أنه أراد ردها بالعيب فتلفت في يده ماذا له ليس له إلا ذاك ليس له إلا القيمة وهذا هو الذي تلفت العين بيده ليس له شيء كخيار الرد بالعيب بالنسبة للمشتري بالخيار إن شاء رد وإن شاء قبلها بالقيمة وبالنسبة للبائع سترد عليه بالعيب مثلا انتهت ماتت تلفت ذهبت فله القيمة التي وصلته فصل وان مات احد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت. ولم يثبت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة فصل وإن مات أحد المتبايعين في مدة خيار الشر بطل خياره ولا يورث عنه مثلا اشترى عينا بكذا وشرط المشتري لنفسه الخيار لمدة عشرة ايام بعد مضي سبعة أيام من مدة الخيار مات المشتري انتهى خياره لأن خيار الشرط لا يورث إنما جعل للمشتري نفسه ليختار أي الأمرين أحب إليه وهذا الشيء لا يورث عنه لأنه لا يعوض عنه بالمال لا يقال نشتري خيارك عشرة الأيام بألف ريال أو أقل أو أكثر لا يختار البيع ويختار الرد فلا ينتقل خيار الشرط إن مات صاحبه لوارثه بل يلزم البيع حينئذ قال كخيار الرجوع في الهبة كخيار الرجوع في الهبة مثلا هو وهب شيئا ما وله الخيار ثم مات في هذه المدة ليس للوارث الرجوع في الهبة لانه ما وهب شيئا من اجل ان يرجع فيه فالرجوع في الهبة لا يورث عن الواهب. ويتخرج ان يورث قياسا على الاجل في الثمن قول اخر يتخرج يحتمل ان يورث خيار الشر فمثلا ياتي الورثة ويقول صاحبنا اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار لمدة شهر ثم انه بعد مضي عشرين يوما من هذا الشهر مات فله بقيه الخيار عشرة ايام نحن الان نريد رد البيع لان لا حاجه لنا في البيت ما دام ان صاحبنا مات فنحن بحاجه الى قيمته ولا نريد البيت قال ويحتمل ان يورث قياسا على الاجل في الثمن الاجل في الثمن يورث لان للمشتري والبايع له مصلحه في هذا وللوارث كذلك فمثلا المشتري اشترى البيت بألف ريال واشترط ان الثمن مقسط كل شهر يدفع كذا مات المنتج بالدفع هل يحل الدين لا يلتزم الورثة بما التزم به صاحبهم ويقومون به لأن لهم مصلحة في هذا التأجيل فرق بين أن يدفعوا الثمن كاملا أو يدفعوا كل شهر خمسين ريال مثلا فالأجل يورث ما يقال بعد موت المشتري حل الدين لا ما يحل الا على حسب الترتيب الا في حال كما سياتينا اذا خشي ان يضيع الحق على صاحبه فالقاضي يقول سددوا او التزموا بان تدفعوا لانه محتمل يتقاسمون التركه ثم يذهبون ولا احد يسدد فإذا التزم أحدهم أو فيه عقار يبقى يسدد منه فلا يحل المؤجل لأن لهم مصلحة في التعجيل فرق بين أن يدفعوا مثلا مليون بعد موت مورثهم دفعة واحدة قيمة البيت أو يكون مؤجل كل سنة يدفعون خمسين ألف ونحو ذلك فاختار بعض العلماء ان خيار الشرط باق بحاله مثل خيار مثل الاجل في الثمن نعم وان جن او اغمي عليه قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وان جن او اغمي عليه خياره باقي ومن يقوم عنه وليه كيف قلتم إذا مات بطل خياره وإذا جن خياره باقي نقول نعم إذا مات ماله ملك انتقل ملكه أما إذا جن فملكه باقي والخيار له ووليه ينوب عنه في هذا قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار الاختيار من المجنون متعذر والملك باق فوليه الذي يوليه عليه القاضي يختار امضاء البيع او فسخه نعم وان خرس ولم تفهم اشارته فهو كالمجنون اذا ختم على لسانه وصار ما يتكلم فلا يخلو الاخرس احيانا تكون اشارته تقوم مقام النطق يتخاطب مع من حوله بالاشاره ويعرفون عنه ويعرف عنهم وأحيانا لا تفهم إشارته ما يستطيع يتفاهم مع الآخرين ولا يستطيع الآخرون يتفاهمون معه في هذه الحال هذا حكم حكم المجنون اللي ما يأخذ ولا يعطي أما إن كان أخرس إشارته مفهومة فاشارته تقوم مقام نطقه وكثيرا ما يكون الاخرس يعرف من حوله اشارته ويعرفونهم هم ويعرف, ويعرف هو اشارتهم له مثل المخاطبه مر علينا في حالات مثل الطلاق مثل الرجعه مثل البيع والشراء وغير ذلك يتخاطب مع من يعرف لغته ويتخاطبون معه مثل المتكلم ويجيز القاضي ما يقولون عنه ما داموا ثقات يشهدون انه وافق على البيع يشهدون انه اعطى يشهدون انه اوقف يشهدون انه طلق يشهدون انه قبل النكاح وهكذا يعني يشهدون ب اشارته يفهمونها فتقوم اشارته مقام نطقه اما اذا كانت اشارته غير مفهومه ولا يعرف له فانه حينئذ يكون بمنزله المجنون يولي القاضي عليه وليا يتصرف عنه نعم وان فهمت اشارته قام مقام لفظه نعم وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه وجهان أحدهما يبطل لأن الموت أعظم الفرقه والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل والله أعلم وإن مات في خيار المجلس بطل خياره اشترى سلعة في خيار وهم في بالمجلس جميع اشتراها وتم البيع وفي اثناء كونهم بالمجلس خرجت روحه مات فهل لوارثه ابطال هذا البيع لا البيع صحيح ومتى لزم لزم بالتفرق التفرق ما حصل لكن تفرقت الارواح خرجت روحه ولن تعود فحصلت فرقة كبرى بطل خياره هذا لا شك فيه هو بطل خياره انت صاحبه هل بطل خياره لا يزال جالس في المجلس قيل يبطل خياره لأن لأنه هو وصاحبه هو صاحبه تفرق لا تفرق بدني وإنما تفرق أرواح هذا حي هذا ميت فبطل خيار الاثنين فيعتبر موت أحدهما بمنزلة التفرق بينهم الوجه الثاني قال لا يبطل خياره لأن الثاني ما قام من المجلس فيشهد بأنه أبطل البيعة مثلا هذه سواء كان بايع ومشتري لأنه لا زال في المجلس قال الوجه الثاني لا يبطل لأن الفرقة ما حصلت المعروفة فرقة الأبدان إنما حصلت فرقة الأرواح وفرقة الأرواح لم يعلق عليها أحكام وإنما المعلق عليه فرقة الأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقول أنا بالخيار وأنا ما قمت عن صاحبي أنا وياه سوا ما فارقته فأنا وياه سوا وقد يكون له نظر في إبطال البيع لأن صاحبه يستطيع أن يتفاهم معه في البيع والشراء وقبض الثمن لكن الآن سيكون المال مال وارث وربما واحد في الشرق واحد في الغرب متى يجمعهم ومتى يأخذ حقه ويتعب في هذا فمن مصلحته أن يبطل البيعة في المجلس ويقول اشهدوا أنا أبطلت البيعة لأني لا أزال في المجلس فالقول الاول فالقول الأول أنه لا يبطل خياره بل إذا أعلن بطلان البيع أبطله والقول الآخر يبطل خياره القول الثاني لا يبطل خيار الأول أنه يبطل خيار صاحبه قال لأن التفرق في البدن ما حصل لكن حصل التفرق بالروح الذي هو الموت والموت اعظم فرقه لكن اعظم فرقة لصاحبي أنا ما تفرقت وإياه أنا ملازم مكاني ولم يكن هو مشى وذهب عني وأقررت على هذا ربما لو أدبر عني قال أريد أن أذهب أقول لا تعال ابطلنا البيعة لكن الآن هو لا يزال معي وإنما مات وأنا أريد إبطال البيعة فكون خياره باق بحاله ما لم يقن من مجلسه الذي هو فيه هذا اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل للمسافر ان يتم الصلاة في السفر ولا يقصر له ذلك والقصر افضل في حقه اذا صلى وحده او مع جماعة مسافرين اما ان صلى مع امام مقيم فيجب عليه ان يتم الصلاة يقول السائل طفت طوافا تطوع وبعدما طفت ثلاثه اشواط قطعته بسبب الزحام فهل علي شيء ليس عليك شيء الا ان الافضل الاتمام لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم ونعرف ان اي نافله دخل فيها المرء له ان يقطعها اذا بدا له الا نافله الحج والعمره فاذا دخل فيهما يعني دخل في النسك وجب عليه ان يتمهما الا ان كان محصورا واما غير الحج والعمره فله ان يقطع ما دخل فيه من نفل مثلا صام تطوع في اثناء النهار بدا له ان يفطر لسبب من الاسباب فلا حرج عليه خرج بصدقه تطوع ثم بدا له ان يشتري بها حاجه لنفسه او لاهله لا حرج عليه وهكذا سائل الأعمال سوى الحج والعمرة فإذا دخل في حج نفل أو في عمرة نفل وتطوع وجب عليه أن يتمهما إلا في حالة الإحصار يقول السائل اذا طفت ولم اصلي ركعتين بعد الطواف هل علي شيء ركعتا الطواف سنه من سنن الطواف فيستحب لمن طاف بهذا البيت شرفه الله من ليل او نهار في وقت نهي او في غير وقت النهي ان يصلي ركعتين سنه ولا تلزم لو طاف ولم يصلي فلا إثم عليه هذه مسائل في الطلاق وهذه ما وصلناه إلى الآن ما يحسن أن متعجل الشيء قبل أوانه يقول السائل ما هو الافضل الصلاه صلات صلاتان بوضوء واحد او كل صلاه بوضوء تجوز الصلاتان والثلاث وال...